رشيد اسمعك ا س م ع ك ي ا ه ما اعرف كيف ي ع ا ما اعرف ي ف ي ق ا هو ما اعرف ا ه ما اعرف ك ع هذا هو ما ر ف كيف ق ع ه ذ هو ا ا ع ي ق ع هذا هو ما ا ع ف ك ما اعرف كيف ا ر ف ك ه م ع ر ف يا ع ا ت تجلس ا ل ي ا ل ا ن ا ل ارجعوا ش ي بلدي بس م س ا شويه ر ولكنهم ي حساسة ا يرجعون ا ر ا شويه الله ابدا أ ب د ا ابدا شير ما يمكن ابدا ر ر ي ما يمكن ابدا ما يمكن قاضي روح ا ي خ ل ا ص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 ثمانيه لا يمكن هذا دبل حياكم الله قبل ان تبين الله يسلم ب ك و ن ه وينه ي ن ه وينه وينه وينه وينه وينه وينه وينه و ي ن وينه وينه و ي ن وينه وينه وينه و ي ن وينه ي ه وينه وينه وينه وينه وينه وينه وينه وينه وينه و ي ن وين ما يحتاج الانترنت, الانترنت ا لا, لا, لا ما يحتاج ابد ابد مرتبه و ح د ة الانترنت ما فيه في. ه ذ ا الخرابيط ط ق ة الزر ت ما فيها خير ل أ ن ه ا لا عقل ولا فيها ت أ ن ي ولا يجي فيها منها شر عظيم بس هذا اللي بغيت ا ن ل م عنه ل ا ن شفت الدفتر ذا مفتوح、كبار. لا ب س لا باس س الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آ ل ه و أ ص ح ا ب ه و أ ت ب ا ع ه ب إ ح س ا ن إ ل ى يوم الدين أ م ا بعد فباسم إ خ و ا ن ن ا ط ل ب ت العلم عموما و ط ل ب ت ا ل س ن ة والحديث خصوصا باسم المشايخ في ا ل م د ي ن ة ا ل م ن و ر ة نرحب باصحاب ا ل ف ض ي ل ة شيخنا ا ل ع ل ا م ة ا ل م ح د ث الفقيه الشيخ أ ح م د بن يحيى النجمي وما مثله من يعرف به مثلي و إ ن م ا مثلي اذا أ ض ي ف إ ل ي ه اكتسب ا ل م ع ر ف ة منه وكذلك شيخنا ا ل ع ل ا م ة الفقيه الشيخ زيد ابن محمد بن هادي المدخلي و أ ق و ل فيه ما قلته سابقا في شيخنا الشيخ أ ح م د فمرحبا بهم جميعا و كذلك أ ه ل ا و سهلا و مرحبا بوالدي و عمي الشيخ هادي بن هادي المدخلي الامر بالمعروف و النهي عن المنكر و ا ل د ع ي ة المعروف منذ القدم في ا ل م ن ط ق ة ا ل ج ن و ب ي ة جزاه الله خيرا فمرحبا بالجميع وحياكم الله جميعا و إ ن هذا المجلس ليذكرني بمجالس أ ه ل الحديث التي ن ق ر أ عنها في كتب أ ه ل الحديث وكان المجلس يكون فيه أ ر ب ع ة و خ م س ة و ع ش ر ة وربما بلغوا إ ل ى عشرين مبلغه وربما غصت بهم المجالس فخرجوا إ ل ى ا ل أ س و ا ق ل أ ن ه ا لا تتسع لهم إ ل ا هي فنعمه المجالس هي ويا سعد من جلس في هذه المجالس هذه المجالس هي التي تجتمع بها القلوب على ط ا ع ة الله تبارك وتعالى م ح ب ة فيه سبحانه لا تريد شيئا من ع ر ض الدنيا ولا من ز خ و ف ه ا ولا من بهرجها و إ ن م ا اجتمعت على م ح ب ة الله سبحانه وتعالى فمرحبا ب أ ص ح ا ب ا ل ف ض ي ل ة و أ ه ل ا وسهلا بهم في م د ي ن ة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحييهم في هذه ا ل ل ي ل ة ا ل م ب ا ر ك ة ل ي ل ة الخميس ل ي ل ة العشرين من شهر ربيع الثاني عام س ب ع ة وعشرين و أ ر ب ع م ا ئ ة و أ ل ف وليتفضل صاحب ا ل ف ض ي ل ة شيخنا الشيخ أ ح م د بن يحيى ويلقي ما يفتح الله سبحانه وتعالى عليه من ك ل م ة م خ ت ص ر ة ينفعها الله سبحانه وتعالى بها فجزاه الله عنا خيرها <تصفيق> إ ن الحمد لله نحمده ونستعينه و ن س ت ع د ي ونستغفره ونتوب إ ل ي ه ونعوذ بالله من شرور أ ن ف س ن ا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له و أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله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 الذي أ ط ر ا ه الشيخ محمد ج ذ ا ه الله خيرا حسن ظن منه و أ ن ا لي القصور و أ ع ر ف نفسي بالقصور <تصفيق> ثم ا ل إ ح ا ل ة المفاجئه التي جاء بها و أ ن ا ا ل ح ق ي ق ة متعب من قراءه ال... ا ل ك ل م ة و أ ن ا تعبان ف أ ق و ل أ ز ا ل الله ان ي و ف ق الجميع ما يحب ويرغب و إ ن ي والحمد لله صدري منشرح وفرح حين أ ر ى هذه الوجوه تتطلع للعلم ا ي و ا ل ل ه و أ ذ ك ر لكم ق ص ة حصلت لي أ ن ا وجميل لي مع شيخنا عبد الله بن محمد القرعاوي رحمه الله بعد وفاه ت ش ي خ حافظ وكان الطلاب اليمنيون ي أ ت و ن و ي أ م ر الشيخ ب إ د خ ا ل ه م في المعهد مستمعين ف ك ث ر المستمعون و ر أ ي ن ا فيما بيننا أ ن المستمعين قد حصل ويأتون منهم مضايقه لجماعتهم الرسميه فكنا نكلم الشيخ من أ ج ل أ ن يخفف من ا ل أ م ر ب إ د خ ا ل المستمعين للفصول ا ل د ر ا س ي ة حيث أ ن ه م طغوا عليهم وكثروا وصارت ا ل ج ر و س فيها زحام و ح ص ل ن ق ص على الرسميين رحنا للشيخ بعد تجاور أ ن ا والجميل اللي قلنا يا شيخ نحن نحتاجك ب ك ل م ة قال ط ي ب جلسنا نحن ووكلت إ ي ا ه إ ل ى صاحب الكلام ف أ ب ى ان يتكلم فكلمته في الموضوع قال هذا الذي جئتم ن ه والمنع قال أ م ا علمتم أ ن أ ه ل الحديث كانوا في الزمن ا ل أ و ل يجلسون المحدث في التلف ويجلسون إ ل ي ه على مدد النظر ويكون المبلغون ع ش ر ة ع ش ر ة مبلغين ف أ ن ت م ا ل آ ن تحسنون إ خ و ا ن ك م أ ن يحسن لهم يعني منفعه فعل معكم قلوه قلوه عني قمنا <تصفيق> <قلنا تصفيق> منهزمين فحينما أ ر ى هذه ا ل و ج و د و أ ر ى مثلها أ ت ذ ك ر كلام الشيخ رحمه الله و أ ت ذ ك ر أ ي ض ا عندما أ ق ر أ في كتب المحدثين و أ ن ه يحصل مثل م ا و ص ه ا ل ت ي فنحمد الله عز وجل على ذلك و ا س أ ل الله عز وجل أ ن ي أ خ ذ ب أ ي د ي ن ا و ق ر و ب ن ا ل ل أ خ ذ بكتابه و ب س ن ة رسوله صلى الله عليه وسلم ل ل أ خ ذ بهما بعد ا ل م ع ر ف ة والبحث الذي نتوصل منه إ ل ى العلم الصحيح علم ا ل ص ح ا ب ة الذين فسروا كتاب الله ومروا س ن ة النبي صلى الله عليه وسلم وبلغوها إ ل ى من بعدهم ومن بعدهم حملوها إ ل ى من بعدهم وهكذا ودونت في ا ل ك ت ب و ا ل آ ن ينبغي لنا أ ن نعود إ ل ى النبع ا ل ص ا ف ي والسلسبيل الفياض كتاب الله الذي أ ن ز ل ه على عبده ورسوله ك ي س ي ر ا للذكر ولقد يسرنا ولكن ي س ر ا ا ل ق ر آ ن للذكر فهل من مدة و ا ل س ن ة التي نزلها حلب اصحابه وتحملها ع م ل م أ ه ل الحديث حتى صار في القرن الثالث ازدهر التدوين وكتب الحديث وكتبت العقائد لما حصلت البدع عند ذلك كتبت العقائد ا ل ص ح ي ح فالذي أ د ل عليه اخواني طلاب العلم أ ن يبحثوا العلم النابع و أ ن يتحملوه إ خ ل ا ص ا لله رب العالمين قاصدين بذلك العمل بما علموا والنصح ل إ خ و ا ن ه م المسلمين و إ ر ش ا د ه م إ ل ى كل ما فيه الخير من عمل صالح و ع ق ي د ة ص ح ي ح ة يرسل الله بها عباده ج ن ة وينجيهم من النار لهذا ف إ ن ي انصحكم إ ل ى كتب الحديث وكتب الكتب التي دونت ا ل ع ق ا ئ د كتب التوحيد والردود التي رد بها على ا ل ج ا م ي ة على المعتزله على ا ل أ ش ا ع ر ه على ا ل ق د ر ي ة على الراغبه على أ ه ل الانحراف هذه الكتب التي يتبين منها الحق ويزول ا ل غ ر ش أ س أ ل الله أ ن يوفق الجميع ب م ا يحب ويرضى وصلى الله على نبينا محمد وعلى آ ل ه وصحبه أ ح س ن الله إ ل ى ط و ي ل ة شيخنا الشيخ أ ح م د ا ل ن ج ي و ن س أ ل الله سبحانه وتعالى أ ن ينفعنا جميعا بما سمعنا في هذه الكلمات اليسيرات التي ظمت الخير الكثير ونحن في شوق إ ل ى م ش ا ر ك ة شيخنا الشيخ زيد بن محمد المدخلي حفظه الله ه ونرجو ن م ان يتحفنا بما يفتح الله سبحانه و تعالى به عليه كما ن س أ ل ه جل و علا أ ن يعظم للشيخين ا ل أ ج ر في تحملهما و صبرهما علينا في إ ت ع ا ب ن ا لهما و ت أ خ ي ر ن ا لهما إ ل ى هذا الوقت من الليل فجزاهما ل ل ه عنا خيرا و ليتفضل ف ض ي ل ة شيخنا الشيخ زيد حفظه الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على أ ب د ه ورسوله محمد وعلى آ ل ه وصحبه أجمعين اجمعين ل ح ق ق ي ة ا ك الله خيرا ي ج م ا الله سواد السنة وكثر أهل ف كل ج م ا ومكان وجذا الله خيرا الشيخ محمد بن هادي المدخلي الذي تسبب في وصولنا إ ل ى هذه ا ل م د ي ن ة ا ل ن ب و ي ة ا ل م ب ا ر ك ة التي تضم في جنباتها أ ه ل العلم وكثيرا كثيرا من أ ه ل السنه ة الذين لا العلم إلا يؤخذ ن ع م فهم الامنا وهم الربانيون الذين حباهم الله عز وجل من فضله و إ ح س ا ن ه وكرمه شيئا من العلم النافع الذي يثمر العمل الصالح بحول الله وقوته وكما جاء في الحديث الذي لا يخفاكم الدال على الخير كفاعله <تصفيق> فالشيخ محمد جزاه الله خيرا دعانا لخير ولم يقتصر على دعوتنا لنبذل شيئا من فعل الخير ولكنه شاركنا في ا ل د ع و ة والتوجيه والتقديم وقد سبق في هذه ا ل ل ي ل ة أ ن قدم للشيخ أ ح م د ب م ق د م ة م ب ا ر ك ة ط ي ب ة نفع الله بها كما ر أ ي ن ا وسمعنا فشكر الله ش ع ي الجميع وزادهم الله من فضله علما وعملا و أ د ب ا وسلوكا وفهما للميراث الثمين الذي أ ن ز ل ه الله تبارك وتعالى ميراثا لهذه ا ل أ م ة وامتن به عليهم قال عز شانه ثم أ و ر ث ن ا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات ب إ ذ ن الله ذلك هو الفضل الكبير والميراث باتفاق أ م ة ا ل إ س ل ا م العقلاء أ ن ه هو الكتاب العزيز الذي نعته الله تبارك وتعالى ب أ ك م ل النعوت و أ ج م ل ه ا و ا ل س ن ة ا ل م ط ه ر ة و ا ل ص ح ي ح ة التي نقلت عن المصطفى صلى الله عليه وسلم من أ ق و ا ل ه و أ ف ع ا ل ه و ت ق ر ي ر ا ت ه كما هو معلوم لديكم و إ ن كان لي من م ش ا ر ك ة كما ذكر الشيخ محمد بن هادي المدخلي وطلب وطلب ا ل ح ق ق ي ة ا ل م ش ا ر ك ة في نشر العلم لا ينبغي أ ن يعتذر طالب العلم وان قلت بضاعته فهو ينفق مما اتاه الله إن كان لي من مشاركة فأنا أذكر معنى شاميا عظيما من المعاني التي دلت عليها س و ر ة ا ل ف ا ت ح ة التي هي أ ع ظ م س و ر ة في ا ل ق ر آ ن الكريم باتفاق علماء السنه ة معنى من المعاني و و قول وتعالى الذي الله تبارك تضمنه اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أ ن ع م ت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أ ن ت م على علم لله الحمد و لكن من باب الذكرى والذكرى ت ن ف أ المؤمنين والمجلس مجلس م ذ ا ك ر ة بل المجلس من يعني النظر في جوانبه يدعو إ ل ى بذل الجهد في ا ل م ذ ا ك ر ة من ا ل ش ا م ع ومن القائل فهذه ا ل آ ي ة ا ل ك ر ي م ة التي أ ر ش د الله تبارك وتعالى أ م ة ا ل ق ر آ ن فيها إ ل ى أ ن يطلبوا منه ا ل ه د ا ي ة عندما قال سبحانه اهدنا الصراط المستقيم أ ن نطلب منه ا ل ه د ا ي ة دائما وابدا ما دامت ا ل أ ر و ا ح في ا ل أ ج س ا د ان يدلنا ويرشدنا إ ل ى الطريق المستقيم الذي لا عوج فيه الذي يفضي ب س ا ل ك ه إ ل ى ج ن ة عرضها كعرض السماء و ا ل أ ر ض و إ ذ ا ذكر الصراط فالصراط ص ر ا ط ا ن جاءت بذلك النصوص صراط معنوي وصراط حسي ف أ م ا الصراط المعنوي فهو التكاليف ا ل ش ر ع ي ة على اختلاف أ ن و ا ع ه ا التي كلف بها عالم ا ل إ ن س والجن أ م ر ا ونهيا وتحليلا وتحريما وترغيبا وترهيبا إ ل ى غير ذلك من الموضوعات العظام التي تضمنها كتاب الله عز وجل وتضمنتها ا ل س ن ة ا ل م ط ه ر ة والصراط الحسي هو الذي جاءت به نصوص ا ل س ن ة الجسر الذي ينصب على متن جهنم تعبره الخلائق على ق د ر أ ع م ا ل ه ا بقدر ما أ س ل ف و ا في ا ل أ ي ا م ا ل خ ا ل ي ة تكون سرعتهم ونجاتهم عند المرور على ذلكم الصراط ثبتنا الله واياكم وجميع اخواننا المسلمين والمسلمات وقد قال الله في ش أ ن ه و إ ن منكم إ ل ا واردها كان على ربك حتما مقضيا ة ف إ ذ وردوا فالنجاة و س ر ع ة المرور والوصول إ ل ى دار المقام بحسب ا ل أ ع م ا ل التي أ س ل ف ت ه ا ا ل أ م ة في ح ي ا ة العمل فالدور دار الدنيا دار عمل ودار البرزخ ا ل ف ا ص ل ة بين دار القرار وبين دار الدنيا والدار ا ل ث ا ل ث ة هي دار القرار ودار البرزخ ودار القرار التي هي يوم ا ل ق ي ا م ة دار جزاء على العمل فالقبر أ و ل منازل ا ل آ خ ر ة فمن ثبت على الصراط المعنوي في هذه ا ل ح ي ا ة ح ي ا ة ا ل أ م ل التي جعلها الله عز وجل ف ر ص ة ل ل ا س ت ف ا د ة منها وعلى ر أ س ي ما ينفع ويفيل القيام بالفرائض والواجبات والابتعاد عن المحرمات والتقرب إ ل ى الله عز وجل ب ا ل م ش ت ح ب ا ت وهو ما أ ش ا ر ت إ ل ي ه ا ل آ ي ا ت الكريمات في س و ر ة فاطر ثم أ و ر ث ن ا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه قوم أ س ر ف و ا على أ ن ف س ه م ولكنهم من أ ه ل التوحيد لم يكونوا من أ ه ل الكفر ا ل أ ك ب ر ولا الشرك ا ل أ ك ب ر ولا النفاق الاعتقادي ولا ا ل إ ل ح ا د المخرج من المله ولكنهم من المسلمين أ س ر ف و ا على أ ن ف س ه م وظلموها باقتراف المعاصي ولم تحصل منهم ت و ب ة في ح ي ا ة العمل فهم على جانب من الخير كما تعرفون منهج أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة بخلاف منهج القوارب والمقتصدون هم الذين أ د و ا الفرائض والواجبات وابتعدوا عن المحرمات ر ح م ة ب أ ن ف س ه م و إ ر ض ا ء لربهم قبل كل شيء و م ت ا ب ع ة لنبيهم عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فهم على جانب عظيم من ا ل ن ج ا ة لا تمسهم النار والسابقون هم الذين قاموا بالفرائض على الوجه التام وبالواجبات وتقربوا الى الله بكثير من المستحبات أ ق و ا ل ه ا و أ ف ع ا ل ه ا ظاهرها وباطنها وابتعدوا عن المحرمات والمكروهات فهؤلاء كما تعلمون أ ع ل ى ا ل أ ق س ا م و أ ش ر ف أ ه ل ا ل ج ن ة كما ذكر الله في هذا التقسيم في هذه ا ل آ ي ة ا ل ك ر ي م ة أعود فأقول إ ن المنعم عليهم هم الذين ذكرهم الله عز وجل في آ ي ة و ا ح د ة تفسيرا لهذه ا ل آ ي ة ا ل ك ر ي م ة في س و ر ة ا ل ف ا ت ح ة وهي قول الله عز وجل ومن يطع الله والرسول ف أ و ل ئ ك مع الذين أ ن ع م الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أ و ل ئ ك رفيقا هؤلاء هم أ ه ل ا ل ج ن ة على اختلاف مراتبهم وتنوعها فالمهم نحن و إ ي ا ك م جميعا طلاب علم ونحرص أ ن يزيدنا الله عز وجل من فضله بين آ و ن ة أ خ ر ى لنعلم ف إ ذ ا علمنا جاء الواجب العظيم الكبير وهو العمل بالعلم ف إ ذ ا وفقنا للعلم النافع والعمل الصالح فذاك هو منهج المنعم عليه الذين أ ك ر م ه م الله تبارك وتعالى و أ ث ن ى عليهم ثلاء عاطرا والعلم لا يمكن أ ن يحصل إ ذ ا أ ص ي ب ا ل إ ن س ا ن بالخمول والكسل أ و شغلت قلبه دنيا البشر ولكن العلم يحصل ببذل الجهود واستثمار ساعات ا ل أ و ق ا ت تحصيلا ونشرا و إ ذ ا كان هذا داب طالب العلم يحرص على تحصيل العلم من أ ه ل ه كما قال الامام مالك رحمه الله خذوا العلم عن أ ه ل ه ويريد ب أ ه ل العلم هم أ ه ل ا ل س ن ة أ ه ل ا ل ع ق ي د ة ا ل ص ح ي ح ة و أ ه ل المنهج السليم الذين جانبوا اهل البدع ونصروا ا ل س ن ة في كل مجال وفي كل مقام وردوا ا ل ب د ع ة بشتى أ ن و ا ع ه ا ا ل ا ع ت ق ا د ي ة و ا ل ق و ل ي ة و ا ل ف ع ل ي ة و ا ل ع م ل ي ة يؤخذ عنهم العلم ف إ ذ ا بذلنا جهودنا وحضوركم هذا يدل على ا ل ر غ ب ة في سماع العلم وتحصيله ومن ثم نشره ل أ ن ه لا يملك النشر إ ل ا من حصل قبل أ ن يتصدر لنشر العلم فبذل الجهود منا الصغير والكبير والكهل ينبغي أ ن تكون م ب ذ و ل ة ما دمنا اختار الله لنا فريق طلب العلم ونحن س أ ل ن ا ه أ ن يوفقنا لذلك و أ ن يهدينا له لابد من بذل السبب وهو أ خ ذ العلم بجد حتى نحصل ولا يكون لذلك انتهى ولا حد ولا ملل ما دامت الروح في الجسد ورحم الله علماءنا ا ل أ ف ا ض ل كان أ ح د ه م يوصي ب أ خ ذ العلم عن أ ه ل ه وهو في ح ا ل ة الاحتضار ويحب أ ن يسمع العلم من تاليه وهو في ش د ة المرض لنا فيهم ا ل أ ش و ه ا ل ح س ن ة مدح الله عز وجل أ ه ل العلم مدحا عظيما يجعلهم يشتاقون إ ل ى التحصيل دائما و أ ب د ا مهما كانت الظروف ومهما كان الحال فنحن ونحمد الله ن أ ك ل ونشرب ونسكن ونركب وهيا الله عز وجل لنا قديك الطلب فينبغي أ ن نسير ل أ ن الله يحب من عباده من يمتثل أ م ر ه ويرغب فيما رغب فيه ويرهب مما رهب منه ويتابع نبيه الكريم عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وفي الحديث إ ن العلماء و ر ث ت ا ل أ ن ب ي ا ء فلنحرص أ ن نكون من العلماء إ ن العلماء و ر ث ت ا ل أ ن ب ي ا ء و إ ن ا ل أ ن ب ي ا ء لم يورثوا دينارا ولا درهما و إ ن م ا ورثوا العلم فمن أ خ ذ به فقد أ خ ذ بحق و ا ث ر وكم جاء في نصوص الكتاب من الثناء الطيب المبارك على أ ه ل العلم و أ ن ه م لا يستوون هم والجهال الذين ارتضوا ل أ ن ف س ه م أ ن يعيشوا جاهلين ويموتوا جاهلين نبرا الى الله عز وجل من ذلك لقد ذم الله الجهل حذر منه قال ا ل ن ب ي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فلا تكونن من الجاهلين وقال إ ن ي أ ع ظ ك أ ن تكون من الجاهلين ويقول النبي الكريم عليه ا ل ص ل ا ة والسلام من يرد الله به خيرا يفقه في الدين وهو ميجان من الموازين ا ل ن ب و ي ة لنا جميعا من يرد الله به خيرا يفقه في الدين والفقه في الدين لا يمكن أ ن ي أ ت ي ب ا ل أ م ا ن أ و بالخمول والكسل ولكنه ا س ل ل و ك ي أ ت ي بفضل الله عز وجل ورحمته و إ ح س ا ن ه ثم ب ا ل م ث ا ب ر ة الجد والاجتهاد وبذل أ غ ل ى أ و ق ا ت الليل والنهار في التحصيل العلمي حتى ينتج عن ذلك ما يسره الله من العلم ثم يسعى المعلم في نشره ف إ ذ ا علمنا هذا فلنجتنب منهج من قال من الله فيهم غير المغضوب عليهم ه م و اليهود المغضوب عليهم ومن تشبه بهم ي أ خ ذ نصيبه من الغضب من هذه ا ل أ م ة الذين أ ع ط ا ه م الله علما ولم يعملوا به وسلكوا مسلك المخالفات والانحرافات ا ل ع ق د ي ة أ و ا ل ع م ل ي ة أو نحو ا ل ظ ا ه ر ة أ و ا ل ب ا ط ن ة هؤلاء انحرفوا بقدر ما وقع منهم من انحراف و أ خ ذ و ا نصيبهم من غضب الله تبارك وتعالى الذي حذرنا من ان, نخالف أن تخالف اعمالنا أ ق و ا ل ن ا ف إ ذ ا من الله علينا بالعلم فعلينا بالعمل لنجمع بين العبادتين علم وعمل منهج المنعم عليهم ومن قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا ي ف ق ه في الدين ولنحذر منهج الضالين الذين آ ث ر و ا الدنيا و آ ث ر و ا الجهل طمعا في متع ا ل ح ي ا ة وملذاتها ومتطلبات ا ل أ ج س ا د وسعيا في مرض القلوب وشكاء ا ل أ ر و ا ح هؤلاء هم النصارى الضالون ومن تشبه بهم من هذه ا ل أ م ة وسلك مسلكهم أ و شاركهم في مسالكهم ومعتقداتهم والعياذ بالله أ خ ذ رصيبه من هذا الذم فنحمد الله تبارك وتعالى على هذا الاجتماع الطيب المبارك وما كان يدور في خلدنا مثله كثر الله سوادهم وزادهم من فضله العظيم زادنا الله و إ ي ا ك م من فضله العظيم العلم النافع والعمل الصالح و ا ل ح ي ا ة ا ل ط ي ب ة ا ل م ب ا ر ك ة في هذه الدار ودار البرزق ودار القرار و أ ك ت ف ي بهذا القدر و أ ع ت ذ ر لاني افرت كثيرا وصلى الله وسلم وبارك على النبي الكريم وعلى آ ل ه وصحبه اجمعين شكر الله لشيخنا وجزاه عنا خيرا و اعظم له الاجر على ما تفضل به علينا ونحن في هذه الليله انما جئنا لنستمع اليه و إ ل ى شيخنا الشيخ أ ح م د النجمي لا ل ر غ ب ة منا عمن عن هو عندنا ولكن جرت ع ا د ة ط ل ب ة العلم منذ ا ل ق د م أ ن ه م يفرحون ب ا ل و ا ر د عليهم فيستغلونه بقدر ما يستطيعون وعالمهم في بلدهم معهم يحثهم على ذلك ويرغبهم فيه ولا يجد في نفسه عليهم شيئا و أ ذ ك ر في هذا ق ص ة وهي ليست ق ص ة و ا ق ع ة و ا ح د ة و إ ن م ا كانت سبيلا متكررا من عبد الله بن وهب القرشي المصري ا ل م ب ك ي رحمه الله تعالى فقد كان بعد أ ن استقر م ك ة و م ك ة أ خ ت ا ل م د ي ن ة هما الحرمان الشريفان يفد الناس عليهما فوفود الناس على م ك ة و ا ل م د ي ن ة لا يقارن بوفوده على غيرهما فالشاهد كان عبد الله بن وهب يحث اهل الحديث ط ل ب ت الحديث بمكه أ ن يطوفوا على غرباء العلماء الذين يقدمون على م ك ة ليسمعوا منهم ثم يقول لهم أ م ا أ ن ا فموجود تدركونني فكان يبرز لهم بعد العشاء في الليالي ا ل ص ا ئ ف ة وتعرفون ليالي م ك ة ليالي ا ل ح ر في مدرعته ويقعدوا و عليه م د ر ع ة خ ف ي ف ة يعني ثوب خفيف فيحدثهم إ ل ى قريب من نصف الليل بعد أ ن يطمئن أ ن ه م قد أ خ ذ و ا نغمتهم من الغرباء من العلماء حتى لا يفوتوهم فجزى الله شيوخنا خيرا و نحن ن غ ت ب ط بوجود مشايخنا في ا ل م د ي ن ة و لكننا في هذه ا ل ل ي ل ة نستميحهم عذرا و نحن ش و ق قدم ا السماع إلى ممن ل ي ن ا و ب هذه ا ل م ن ا س ب ة هنا طلب كتبه كاتبه إ ل ى شيخنا ف ض ي ل ة الشيخ أ ح م د حفظه الله ويطلب منه أ ن يتكرم جزاه الله خيرا ب إ ل ق ا ء أ ب ي ا ت ه أ و قصيدته ا ل ق ص ي ر ة التي قالها حاثا لنفسه على العلم و محفزا لها عليه و أ ي ض ا موبخا لها و إ ذ ا كان هذا هو فكيف نقول نحن و التي مطلعها أ حيمد يا كسول عن المعالي فنحن نلتمس منه جزاه الله خيرا أ ن يتحفنا بها أ و بما يحفظ منها نعم الحمد لله <تصفيق> و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسول الله ع ل ى اله وصحبه هذه قلتها في زمن قديم وحتى ك ت ب ت كترتها ا ل ش ي خ ا ل أ ل ب ا ن ي رحمها ل ل ه عندما ك ت ب ت له وذكرتها فيه وهي أ ب ي ا ت قليله ة و ك ا ذلك دفعا لنفسي بحيث أ ن ي اجد فيها ا ل ق ص و ر والخمول كثره النوم فقلت أ ح ي م د يا كسول عن المعالي ويا ر ق ا د في سود الليالي تروم المجد مع كسل وعجز أ ر أ ت العمر في طلب المحال تشاغل بالتوافه ثم ترجو لحاكم مع أ و ل ي الهمم العوالي فما إ ي ث ا ر ك الدنيا بخير ولو كان اصطناعا للحلال وخير منه في ا ل أ خ ر ى و أ ي د ى ب أ ن تحظى ب خ د م ة ي ي الجلال فسله العون إ د م ا ن ا ملحا يحب الله ملحاح السؤال <تصفيق> وقلت مره اخرى ضاع عمري بين عز وكسل وتوان عن مهمات العمل إ ن أ ت ى الليل فليلي نائم ونهاري ي و م من كان غفل اثر الفاني على الباقي وقد علمت نفسي ب أ ن العكس جل يا حقير ا نسي الموت وقد ع ل من ابائه ثم نهل ونسيت الباقي وهي ق ل ي ل ة صلى الله على نبينا محمد وعلى آ ل ه وصحبه أحسن حفظه السؤال شيخنا يعني الله وهذا الشيخ الله إليكم وهذا السؤال إلى شيخنا الشيخ زيد حفظة الله يعني هو يذكر شيئا بالمعنى تقريبا عن الشيخ محمد بن ع ث ي ن ي ن رحمه الله في التفسير و يقول أ ن الشيخ كان ينقل عن الشيخ رحمه الله أ ن ه قال وجه كون النزاع في التفسير في ا ل ص ح ا ب ة أ ق ل لسببين السبب ا ل أ و ل الشيخ انا السبب السبب الاول يقول و ج ه كون ا ل نزاع في التفسير في ا ل ص ح ا ب ة أ ق ل ل س ب ب ي ن السبب ا ل أ و ل أ ن ا ل ق ر آ ن أ ن زل ب ل غ ت ه مالتي لم تتغير السبب ا ل ثاني ق ل ة ا ل أ ه و ا ء في هم و س ل ا م ة ق ص د ه م فهل يصلح التعبير ب ق ل ة ا ل أ ه و ا ء و هل يفهم منها أ ن بعض ا ل ص ح ا ب ة كان في هواء م ه اسمع ا ل ح ق ي ق ة العالم قد ي ع ب ر و نيته س ل ي م ة من أ ن يثرب العالم الذي قص عنه والقول أ ن ا ل أ ه و ا ء فيهم ق ل ي ل ة يفهم منه وجودها هذا لا يلزم منه لا يلزم منه وجود ا ل أ ه و ا ء إ ل ا أ ن ن ا لا نقول بعصمتهم فهم ليسوا معصومين كما تعلمون ولكن لا تنسب إ ل ي ه م ا ل أ ه و ا ء ل أ ن ه م أ ه ل ا ل س ن ة و أ ه ل ا ل ق ر آ ن و أ ه ل التفسير و إ ن و ج د شيء من ا ل خ ط أ ف ا ل أ س م ه إ ن م ا هي لرسل الله الكرام و ا ل أ ن ب ي ا ء العظام ونحمل كلام الشيخ على أ ح س ن المحامل فلا نقول انه يتهم بعضهم بالميول الى الهوى والله اعلم هذا ايضا سؤال اخر من باب التوضيح الاهواء قد وجدت في اخر عهد ا ل ص ح ا ب ة من عهد ع ا ر ي بن ابي طالب وفي عندما اجتمع الخوارج على عثمان و عندما خرج ابن أ ب ي السوداء و أ ف ش ى ب أ ن يعني الوصايا لعلي و أ ن أ ب ا بكر و ا م ر ه خالفوها ي وجدت و لكن لم يكن أ ح د من ا ل ص ح ا ب ة من فضل الله عز و جل مع أ ه ل الهوى و الحمد لله نعم هذا سؤال ايضا موجه ل ف ض ر ه الشيخ زيد يقول هل, هل هذا الكلام صحيح وهو الرد على اهل البدع يمزق ويفرق ا ل ا م ة وممرض للقلوب هذا الاسلوب ليس اسلوب طلاب العلم من اهل ا ل س ن ة انما هو اسلوب من ابتلوا بالحجبيات و ت م ر و ا فيها فهم الذين يلبسون على الناس بحكم لم الشعث واتحاد ا ل ك ل م ة و و ح د ة الصف ي أ ت و ن من هذا القبيل يلبس على من قل نصيبهم من العلم و إ ن كان لهم نوايا ص ا ل ح ة يقولون الردود على أ ه ل البدع أ و الردود على ا ل آ خ ر ي ن لا يقولون أ ه ل البدع رد بعض ط ل ب ة العلم على بعض يمزك الصف و ي أ ت ي ب ا ل ف ر ق ة ونحو ذلك من التلبيسات والواقع والصحيح الذي يدل له الشرع والعقل أن الردود على أ ه ل الباطل أ ي ا كان نوعه هو نصر للحق ب ا ل د ر ج ة ا ل أ و ل ى و ر د للباطل الذي يجب أ ن يقمع و أ ن يحارب فما بعث الله الرسل الكرام و ا ل أ ن ب ي ا ء العظام وهيا ل ع ل م ا ء من أ م ة ا ل إ س ل ا م إ ل ا لينصروا الحق ويردوا الباطل و ا ل س ن ة حق و ا ل ب د ع ة باطل فالذين بذلوا جهودهم وشهروا اقلامهم فنصروا ا ل س ن ة ببيانها و د ع و ة الخلق إ ل ي ه ا ورد ا ل ب د ع ة وبيانها ب أ ن ه ا ب د ع ة ب أ د ل ة الكتاب و ا ل س ن ة وفهم سلف ا ل أ م ة فهؤلاء هم أ ه ل الجهاد بل ربما يفوق أ م ل ه م هذا عمل المجاهد في المعارك وذلك ل أ ن الجهاد في ا ل م ع ر ك ة يحسنه العالم و العام و دليل العلم و كثيره أ م ا الرد على أ ه ل الباطل على اختلاف أ ص ن ا ف ه م و طبقاتهم ف إ ن ه لا يحسنه إ ل ا الصنف من الناس و هم العلماء الربانيون المبرزون الذين عرفوا ا ل س ن ة ب أ د ل ت ه ا فنصروها وعرفوا ا ل ب د ع ة ب أ د ل ت ه ا فردوها وردوا على اهلها و ق ص ا ر ى القول أ ن الردود على أ ه ل ا ل أ خ ط ا ء والبدع هي ط ر ي ق ة السلف وهي من, من العبادات التي ترضي الله عز وجل وفيها النفع المتعدي ل ل ن ف ع القاصر فيها النفع المتعدي ولكن يجب على من يتصدى للردود أ ن يكون متيقنا مما يقول و م ت أ ك د ا من أ د ل ة الكتاب و ا ل س ن ة التي تنصر رده وترد على ا ل آ خ ر ي ن فافهموا جيداً وأنتم منكم يفهم جيدا الكثير الردود الأخطاء أهل وأنتم منكم والبدع أن كتب ذلك على أهل الأخطاء والبدع إ ن م ا هي جهاد عظيم في سبيل الله ل ن ص ر ة الحق ورد الباطل و إ ع ل ا ء ك ل م ة الله ولا يحسن ذلك إ ل ا القليل من الناس كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى والله اعلم هل نعم يكون واجبا أ و غير واجب كمل هل يكون واجباً على من تعين عليهم على يكون تعين واجبا من على كل ح ا ل أ ن تذكرتني ب ن ق ط ة م ه م ة جدا في الموضوع وهو أ ن ه يتعين على أ و ل ي العلم الذين يملكون ا ل ق د ر ة على الردود على أ ه ل ا ل أ خ ط ا ء والبدع التي تنتشر في ا ل آ ف ا ق وربما يكونوا دعاه اليها ب أ ق و ا ل ه م و أ ق ل ا م ه م ومطوياتهم ونعم ذلك يجب على أ ه ل ا ل ق د ر ة ا ل ع ل م ي ة أ ن يردوا على هؤلاء المبطلين ن ص ر ة للحق وردا للباطل ف إ ذ ا قام بالرد بعضهم سقط عن ا ل آ خ ر ي ن ل أ ن ذلك من ف ر و ض ا ل ك ف ا ي ة حسب ع ل م ه ا ل ل ه أ ع ل م و إ ذ ا قيل لمثل هؤلاء بأنهم ا ك ا ل و ن ا ل أ ع ر ا ض الوقاعون في لحوم إ خ و ا ن ه م ومن هذا الكلام يعني مما يدل على يعني أ و يعني يوجب ازدراء هؤلاء الذين يكتبون حينما يرون المنكر قد ا س ت ف ع ل وكتبت ا ل ب ل ح ودعي إ ل ي ه ا فكتبوا دفعا لهذا الشر وبيانا له و إ ع ل ا م ا بما فيه من الشر ا ل م ر ت ق ب والحاصل عند ذلك هؤلاء جعلوا فيهم ا ل أ ل ق ا ب ا ل س ي ئ ة وقالوا إنهم يعني آه وقاعين في أ ع ر ا ض المسلمين ويتكلمون في العلماء وما اشبه ذلك فما هو دور هذا الذي كتب وهذا الذي حصل منه ا ل ر د ما هو دوره دوره الصبر ولا ي ق د ح في نفسه ولا يحز في نفسه ذلك بل يجب عليه أ ن ه يمضي في طريقه اليس كذلك بلى هذا أ ي ض ا ليس بسؤال إنه علما واستفسار يرجو أ ن يخبر عن حال الشيخ ربيع بن هادي الشيخ هادي حال ربيع بخي بن وصحته طيبه وان ت أ ث ر و أ ص ي ب بوعكه ذلك مما يعني لا يسلم منه إ ن س ا ن وقد اتصل بنا هذه ا ل ل ي ل ة بعد العصر وكلم والشيخ المشايف الشيخ أحمد والشيخ زيد و أ ي ض ا كلمته أ ن ا وهو طيب ا لله الحمد و يبلغ الجميع سلامه و إ ن م ا دخل المستشفى ث ل ا ث ة أ ي ا م أ و نحو من ذلك في مستشفى الحرس ب ج د ة ل إ ج ر ا ء بعض الفحوصات ب إ ص ر ا ر بعض المحبين من ا ل ا خ و ة المشايخ و من ط ل ب ة العلم فاستجاب لهم ز ل و علا خيرا و أ ج ر ى فحوصا وهو بخير وهو في بيته منذ ليلتين وادعو له بالشفاء و مزيد ا ل ع ا ف ي ة نعم هذا سؤال للشيخ أ ح م د حفظه الله ي س أ ل عن حديث أ ن النبي صلى الله عليه وسلم إ ذ ا ر أ ى ف ا ط م ة رضي الله عنها قام إ ل ي ه ا وقبلها و أ ج ل س ه ا و إ ذ ا راته قامت إ ل ي ه وقبلته و أ ج ل س ت ه فهل هو صحيح في ا ل س ن ة لعلك أ ن ت أ ض ر ب مني خلاص طيب يقول شيخنا الشيخ حماد رحمه الله تعالى إ ذ ا حضر الدرس بطل الهرس ومختصر القول أ ن الحديث إ ذ ا حضر الهرس بطل الدرس عكسه نعم ا ل أ و ل ح ج ة لكم نعم إ ذ ا حضر ص ل ح الهرس بطل الدرس الحديث صحيح وعلى كل حال فالعشاء قد يعني جهز ولا يبرد فالعشاء حي الله المشايخ وحي الله ا ل إ خ و ا ن جميعا باسمكم جميعا نرحب بضيوفنا الكرام ونرحب ب إ خ و ا ن ن ا ط ل ب ة العلم فحياكم الله و أ ه ل ا وسهلا ومرحبا بكم نعم وبعد العشاء معشر ا ل إ خ و ا ن أ ر ج و الانتباه لكلامي معشر ا ل إ خ و ا ن بعد العشاء ستوزع كتب على الباب فمن كانت هذه الكتب عنده و أ ن ا أ ض ي ف أ ي ض ا تنبيها إ ن كانت هذه الطبعه عنده فلا ي أ خ ذ ه ا وان لم تكن عنده ف ل ي أ خ ذ جاءني شرط ولكني لم أ ع ت ب ر ه نعم <تصفح <تصفح>. سلام ش و ي ش و ي على الله ب ا ت ه شوي شوي إ خ و ا ن لحظه ل ح ظ ة لحظه لحظه لحظه ل ح ظ ة لحظه ل ح ظ ة لحظه لحظه تفضل يا شيخ لا اسحب الكلسي هذا على الشيخ ويطوف نعم بسم الله نعم تفضل اشي